اتركها في وحن الدنايا لأني بعثت أشواقي لرابي وفي ربي عشرت لقى المنايا لأني زرعت أرض الموتعين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 صيب به استعددت لوعات الرزايا اذا اندعشت ان غاب الجهادي الهجر في دنيا البلايا ولاق الهجر في دنيا البلايا فَلَا أَحَدٌ يُبَادِلُنِ التَّحَايا, التحايا وَأَنضِيكَ الْغَرِيبِ بِدَارِ قَوْمِي فَلَا أَحَدٌ يُبَادِلُنِ التحايا, التَّحَايا وَلَا أَحَدٌ يَشُدُّ عَلَى يَمِي